أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والثاليات ذروى فالحاملات وقرا فالثاليات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء الحبب. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قدل القواصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم فيه تستعذرون إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما أعطاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.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 وَرَبِّ السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تنفقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجد منهم خيثة قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة في صرة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قطبكم أيها المرسلون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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بحكمه وقال ساحر أو مجنون فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اللم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعدوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعبة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منفصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين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 ولا تجعلوا مع الله إله الآخر إن لكم منه نذير مبين فذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون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 فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَذْعَنُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وكتاب مسطور في ربط منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواطع ما له من دابع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يبعثون إلى نار جهنم دعا هذه النار الذي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إن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 نتكئين على شرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون لتنازعون فيها زأسا لا له فيها ولا تأتين ويطوب عليهم غيمال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا قَابِلُوا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أنت بنعمة رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أم يقولون شاعر نتربط به ريب المنون قل تربطوا فإن معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم طوم طارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 وإن يروا كسفا من السماء ذاقضا يقولوا سحاب مغتوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يَوْمَ يوم لا يغني عنهم فيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أثرهم لا يعلمون واصبر لحكم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ حين تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فسبحه وَإِذْ النجوم النُّجُومُ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُهُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَوْقُطُ عَنِ الْهَوَى إِنَّهُ إِلَّا منه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدلا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآى أفتبارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أُخْرَى عند سجرة المنتهى عندها جَنَّةُ الْمَأْوَى. إذ يغشى السجرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ألكم الزكا وله الأنسى فيك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما ذهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 وذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن احتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينفأ بما في صحب موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما تعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحف وأبتى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهل فعاذن الأولى وثمود فما ابقي وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم وابغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر آذفة الآذفة ليس لها من دون الله آذفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتُطْحَحُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْتَجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتوا من نذر فدول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نتر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجزاد كأنهم جرال منتشر مبطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل موقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذب التمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعب القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطفر ونفقهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 ولقد صبعهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء آل فرعون النذر فذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر هكفاركم خير من أولئكم أَمْ لكم براءة في الزبر أَمْ يقولون نحن جميع منكصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إِنَّ المجرمين في ظلال وسور يوم يسحبون بالنار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إلا واحدة كلمح في البصر ولقد أهلكنا اشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر